حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار قالا حدثنا مرحوم بن عبد العزيز حدثنا ثابت قال كنا جلوسا مع أنس بن مالك وعنده ابنة له فقال أنس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه فقال يا رسول الله هل لك في حاجة فقالت ابنته ما أقل حياءها فقال هي خير منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امراتي ولدت غلاما أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم قال فما ألوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اورق قال إن فيها لورقى قال فأنا أتاها ذلك؟ قال عسى عرق نزعها قال وهذا لعل عرقا نزعه واللفظ لابن الصباح حدثنا أبو كريب حدثنا عباءة ابن كليب الليثي أبو غسان عن جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود وإن أهل بيت لم يكن فينا أسود قط قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها؟ قال حم قال هل فيها أسود قال لا قال فيها أورق قال نعم قال فأنا كان ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت إن ابن زمعة وسعدا اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله اوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن امه زمعة فأقبضه وقال عبد بن زمعة أخي وابن امه أبي ولد على فراش أبي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجي بي عنه يا سودة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر حدثنا هشام بن عمار حدثنا اسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا امامه الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر حدثنا احمد بن عبده حدثنا حفص بن جميع حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فتزوجها رجل قال فجاء زوجها الأول فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت معها وعلمت باسلامي قال. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول حدثنا أبو بكر بن خلاد ويحيى بن حكيم قالا حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أب العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن ايوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم وسمعته يقول وسئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة عن عمرو بن مهاجر أنه سمع أباه المهاجر بن أبي مسلم يحدث عن أسماء بنت يزيد بن الزكن وكانت مولاته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده إن الغيل ليدرك الفارس على بقر فرسه حتى يصرع حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعب عن أبي أمام قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان لها قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملات والدات رحيمات لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذي قاتلك الله فإنما هو عند في دخيل أوشك أن يفارقك إلينا حدثنا يحيى بن معلب بن منصور حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال حدثنا سويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة ومسروق بن المرزبان قالوا حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح بن حي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصه ثم راجعها حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي برده عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول أحدهم قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك حدثنا كثير بن عبيد الحمصي حدثنا محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن ديثار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امراتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في طلاق السنة يطلقها عند كل طهر تطليقه فإذا طهرت الثالثة تطلقها وعليها بعد ذلك حيطه حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن يونس بن جبير أبي غلاب قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن أبي الزناد عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشق عن مطرث بن عبد الله بن الشخير أن عمران بن الحصين سئل عن رجل يطلق امراته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها حدثنا محمد بن عمر بن هياج حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبي عن الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقه فطلقها تطليقه ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك عليها وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد مضى أجلها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن داوود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق وعمر بن عطبة أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها فكتبت إليهما انها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين فتهيأت تطلب الخير فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد أسرعت اعتدي آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استغفر لي قال وفي مذاك فأخبرته فقال إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الله بن داود حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم امر ثبيعه أن تنكح إذا تعلق من نفاسها حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال والله لمن شاء لا عناه لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن أخته الفريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي ولم يدع مالا ينفق عليه ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري قال فافعلي إن شئت قالت فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال كيف زعمت قالت فقصصت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي قال دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقة فمررت عليها وهي تنتقل فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل فقال مروان هي أمرتهم لذلك قال عروة فقلت أما والله لقد عابت ذلك عائشة وقالت إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفظ بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قالت فاطمة بنت قيس يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي، فأمرها أن تتحول حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا روح وحدثنا أحمد بن منصور حدثنا حجاج بن محمد جميعا عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج إليه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 سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكن ولا نفق حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعة الأجلي حدثنا عبيد بن القاسم حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن عمره بنت الجون تعودت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وأمر أسامة أو أنسا فمدعها بثلاثة أثواب رازقية. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيزي عن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها. فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنقوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان وحدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث جميعا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتاده عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا محمد بن خالد بن خيداش ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي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 وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق قال أبو بكر في حديثه وعن المبتلى حتى يبرأ حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أنبأنا القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي حدثنا ايوب بن سويد حدثنا أبو بكر الهذري عن شهر بن حوشب عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكرهوا عليه حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة قالت حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق حدثنا أبو كريب حدثنا هشيم أنبأنا عامر الأحول وحدثنا أبو كريب حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن الحارث جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا علي بن الحسين بن واقد حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عدق قبل ملك حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه فقال أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت أعود بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم الحقي بأهلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال ما أردت بها؟ قال واحدة قال الله ما أردت بها إلا واحدة؟ قال, الله ما, إلا واحدة قال الله ما أردت بها إلا واحدة؟ قال فردها عليه قال محمد بن ماجه سمعت أبا الحسن علي بن محمد القنافسية يقول ما أشرف هذا الحديث قال ابن ماجه أبو عبيد تركه ناجية وأحمد جب عنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا فلم نره شيئا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق انبانا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت لما نزلت وان كنتن تريدن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشه اني ذاكر لك امرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآيات. فقلت في هذا أستأمر أبويك قد اخترت الله ورسوله حدثنا بكر بن خلف أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنه وان ريحها لا يوجد من مسيرة أربعين عاما حدثنا احمد بن الازهر حدثنا محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته قالت نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت حبيبه بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته قالت نعم قال فردت عليه حديقته قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن سلمة النيسابوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن إسحاق أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبي عن عمرة عن عائشة قالت فأقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا فمكث تسعة وعشرين يوما حتى إذا كان مساء ثلاثين دخل عليه فقلت إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا فقال الشهر كذا يرسل أصابعه فيه ثلاث مرات والشهر كذا وأرسل أصابعه كلها وأمسك إصبعا واحدا في الثالثة حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما آلا لأن زينب ردت عليه هدية فقالت عائشة لقد أقمأتك فغضب صلى الله عليه وسلم فآلا منهن حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي عن إكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من بعض نسائه شكرا فلما كان تسعة وعشرين راح أو غدا فقيل يا رسول الله إنما مضى تسع وعشرون فقال الشهر تسع وعشرون حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي قال كنت امرأا أستفر من النساء لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء فوثبت عليها فواقعتها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم سلم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما كنا نفعل إذن ينزل الله فينا كتابا أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول، فيبقى علينا عاره ولكن سوف نسلمك بجريرتك اذهب أنت فذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بذاك فقلت أنا بذاك وها أنا يا رسول الله صابر لحكم الله عليه قال فأعتق رقبه قال قلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه قال فصم شهرين متتابعين قال قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم قال فتصدق او أطعم ستين مسكينا. قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء قال فذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك وأطعم ستين مسكينا وانتفع ببقيتها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن أبي عبيدة حدثنا أبي عن الأعمش عن تمين بن سلمة عن عروة بن زبيب قال قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لاسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبرايل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر واقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا غندر حدثنا معمر عن الحكم بن أبان عن أكرمة عن ابن عباس أن رجلا ظاهر من امراته فغشيها قبل أن يكفر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك فقال يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقربها حتى يكفر حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله ايقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل ثم لقيه عويمر فساله فقال ما صنعت فقال صنعت أنك لم تأتني بخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب السائل فقال عويمر والله لآتئن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسألنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد انزل عليه فيهما فلاعن بينهما فقال عويمر والله لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها قال ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت ثنة في المتلاعنين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أصحى ادعج العينين عظيماً اليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحر فلا أراه إلا كاذباً. قال: فجاءت به على النعت المكروه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا هشام بن حسان. حدثنا عكرمة عن ابن عباس أنه هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فقال هلال ابن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولا ينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري. قال فنزلت والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فنصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل اليهما فجاءه فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لها إنها لموجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فان جاءت به اكحل العينين سابغ الأليتين خدل مج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي واسحاق بن ابراهيم بن حبيب قالا حدثنا عبده بن سليمان عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال كنا في المسجد ليله الجمعه فقال رجل لو ان رجلا وجد مع امراته رجلا فقتله قتلتموه وان تكلم جلتمو والله لا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله ايات اللعان ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امراته فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال عسى ان تجيء به اسود فجاءت به اسود جعدا حدثنا احمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لا عن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة حدثنا علي بن سلمة النيسابوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال ذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجان فدخل بها فبات عندها فلما أصبح قال ما وجدتها عذراء فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية فسألها فقالت بلى قد كنت عذراء فأمر بهما فتلاعنا واعطاها المهر حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا حيوه بن شريح الحضرمي عن ضمرة بن ربيع عن ابن عطاء عن أبي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من النساء لا ملاعة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم. والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير. حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس في الحرام يمين وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود. عن عائشة أنها أعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فإنه أبو ولدك قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أشفع قالت لا حاجه لي فيه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن اسامه بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت مضى في بريرة ثلاث سنن خيرت حين اعتقت وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها فتهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو عليها صدقه وهو لنا هدية وقال الولاء لمن اعتق حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أدينة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة حدثنا محمد بن طريف وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج عن مظاهر ابن أسلم عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامه تطليقتان وقرؤها حيضتان قال ابو عاصم فذكرته لمظاهر فقلت حدثني كما حدثت ابن جريج فاخبرني عن القاسم عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامه تطليقتان وقرؤها حيضتان حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني امته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده امته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه أبو بكر حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن أبي الحسن مولى بني نوفل قال سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم اعتقا يتزوجها قال نعم فقيل له عمن قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق قال عبد الله بن المبارك لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيد عن عمر بن العاص قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحدى كن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشفر وعشرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزبري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تتطيب إلا عند أدنى طهرها من قصط أو أزفار حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان وعثمان بن عمر قالا حدثنا ابن أبي ذئب عن خاليه الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال كانت تحت امراه وكنت أحبها وكان أبي يبغضها فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها فطلقتها حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن أن رجلا أمره أبوه أو أمه شك شعبة أن يطلق امرأته فجعل عليه مئة محرر فأتى أبو الدرداء فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر فسأله فقال أبو الدرداء أوفي بنذرك وبر والديك وقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على والديك أو اترك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونه عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال والذي نفث محمد بيده حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس حدثنا عبد الله بن رجائن المكي عن عباه بن إسحاق عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال كانت أكثر أيماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف في القلوب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حماد بن خالد وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا معاذ بن عيسى جميعا عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في يمينه بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله حدثنا علي بن محمد والحسن بن علي الخلال قالا حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن سعد قال حلفت بالله والعزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثة وتعوذ ولا تعد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي عدي عن صالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا بقية عن عبد الله بن محرر عن قتاده عن أنس قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول أنا إذاً ليهودي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا عمر بن رافع البجري حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام؟ فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمر حدثنا أصباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرض بالله فليس من الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى بن النطر عن أبي, عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال أسرق قال لا والذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصر حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام عن محمد بن زيد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحلف حنث أو ندم حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله فله ثمياه حدثنا محمد بن زياد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانه حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رواية قال من حلف واستثنى فلن يحمس حدثنا أحمد بن عبده أنبأنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن أبي برده عن أبيه أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رخط من الأشعريين نستحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما عندي ما أحملكم عليه قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بابل، فأمر لنا بثلاثة إبل ذود غر الذرة فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا ارجعوا بنا فأتيناه فقلنا يا رسول الله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 وكفرت عن يميني حدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عامر بن زرارة قالا حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تمين بن طرفة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه حدثنا محمد بن أَبِي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أَبُو الزعراء عمر بن عمر عن عميه أَبِي الْأَحْوَصِ عوف بن مالك الحشمي عن أَبِيهِ قال قلت يا رسول الله يأتيني بن عمي فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله قال كفر عن يمينك حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرو عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي حدثنا عون بن عمارة حدثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها حدثنا العباس بن يزيد حدثنا زياد بن عبد الله البكائي حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك فمن لم يجد فنسق صاع من بر حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا استلجأ أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها حدثنا محمد بن يحيا حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي حدثنا معاوية بن سلام عن يحيا بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيه عن علي بن صالح عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان أو عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي قال لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه فقال يا رسول الله اجعل لأبي نصيبا من الهجرة فقال إنه لا هجرة فانطلق فدخل على العباس فقال قد عرفتني فقال اجل فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه وجاء بأبيه لتبايعه على الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا هجرة فقال العباس أقسمت عليه، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده فقال أبررت عمي ولا هجرة حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد بإسناده نحوه قال يزيد بن أبي زياد يعني لا دا من دار قد أسلم أهلها حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إن كنت لاعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وحدثنا يحيى بن حكيم عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فاخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنا أنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي فقال صدقت المسلم أخ المسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبي, عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اليمين على نية المستخلف حدثنا عمر بن رافع حدثنا هشيم أنبأنا عبد الله بن أبي صالح عن, أبيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من اللئيم حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا عبيد الله عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له ولكن يغلبه القدر ما قدر له فيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك، وقد قال الله: أنفق أنفق عليك. حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا أيوب عن أبي خلابه عن عمه عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية. ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر حدثنا ابن وهب أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني حدثنا خارجة بن مصعب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا ولم يسميه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري حدثنا محمد بن يحيى وعبد الله بن إسحاق الجوهري قالا حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانا فقال في نفسك شيء من امر الجاهليه قال لا قال اوف بندرك حدثنا أبو بكر بن ابي شيبه حدثنا مروان بن معاويه عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونه بنت من اليسارية أن اباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفه له فقال اني نذرت أن انحر ببوانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها وثن قال لا قال أوفي بندرك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن دكين عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن مقسم عن ميمونة بنت كردم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصم عنها الولي حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نظرت أن تمشي حافية غير مختمرة وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتركب والتختمر والتصم ثلاثة أيام حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمر بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا قال ابنه نذر يا رسول الله قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه حدثنا الحسين بن محمد بن شيبة الواسطي حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن وهب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه والله أعلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قالوا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب الزبيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقه حدثنا أحمد بن سنان حدثنا كثير بن هشام حدثنا كلثوم بن جوشن القشيري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويطوم النهار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد الله بن سليمان عن معاهد بن عبد الله بن خبيب عن أبنه عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس فقال أجل والحمد لله ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كل ميسر لما خلق له حدثنا إسماعيل بن بهرام حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان زوج بنت الشعبي حدثنا سفيان عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس هم المؤمن الذي يهم بأمر دنياه وأمر آخرته قال أبو عبد الله هذا حديث غريب تفرد به إسماعيل حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خلوا ما حل ودعوا ما حرم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رفاعة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة فناداهم يا معشر التجار فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا فروة أبو يونس عن هلال بن جبير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شيء فليلزم حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو عاصم أخبرني أبي عن الزبير بن عبيد عن نافع قال كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق فقالت لا تفعل ما لك ولمتجرك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر لك. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عمر بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده عن سعيد بن أبي أحيحة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم قال له أصحابك وأنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط قال سويد يعني كل شهة بخيرات حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي والحجاج والهيثم بن جميل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا حدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم حدثنا عمر بن رافع حدثنا عمر بن هارون عن همام عن فرقد دن عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب الناس الصباغون والصواغون حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر منعون حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن مغمر بن عبد الله بن نضلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الهيثم بن رافع حدثني أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقونا فابوا فلذر سيدهم فأتونا فقال أفيكم أحد يرقي من العقرب فقلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما قالوا فانا نعطيكم ثلاثين شاء فقبلناها فقرأت عليه الحمد سبع مرات فبرئ وقبضنا الغنم فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت فقال أوما علمت أنها رقية اقتسموها واضربوا لي معكم سهما حدثنا أبو كريب حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن ابن أبي المتوكل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أبو عبد الله والصواب هو أبو المتوكل حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل صفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وارمي عنها في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد حدثنا خالد بن معدان حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلعي عن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكافن حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلمة أنبأنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور حدثنا محمد بن ابي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطاه اجره تفرد به ابن ابي عمر وحده قاله ابن ماجه حدثنا عمرو بن علي ابو حفص الصيرفي حدثنا ابو داود وحدثنا محمد بن عباده الواسطي حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي حميد عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال اعرفك نواضحك حدثنا عيسى بن حماد المصري انبانا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عقاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هن حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم عن أبي المهلب عن عبيد الله الإفريقي عن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن مير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذه زاد سهل قال سفيان الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه والمنابذه أن يقول ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك وحدثنا أبو حذافة حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجح حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضرا لباد حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلق الأجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتسوا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلل حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد وحماد بن مسعدة عن سليمان التيمي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع حدثنا محمد بن رمح المصري انبانا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا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 عن أبي الوضيء عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالشيار ما لم يتفرقا حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن قتاده عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حدثنا حرمله بن يحيى وأحمد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبر فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر فقال الأعرابي عمرك الله بيع حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبي قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراب حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا هشيم أنبأنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود بعتك بعشرين ألفا وقال الأشعة بن قيس إنما اشتريت منك بعشرة آلاف فقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هاته قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع او يترى البيع قال فاني ارى ان ارد البيع فرده حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه قال لا تبع ما ليس عندك حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا أبو كريب حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يطمن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضيل عن ليث عن عطاء عن عتاب بن أسيد قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن حدثنا حميد بن مسعد حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتاده عن الحسن عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما حدثنا الحسين بن ابي السري العسقلاني ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع المجيزان فهو للأول حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس قال بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان قال أبو عبد الله العربان أن يشتري الرجل دابة بمئة دينار فيعطيه دينارين عربونا فيقول إن لم أشتري الدابة فالديناران لك وقيل يعني والله أعلم أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصى. حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أيوب بن عطبة عن يحيى بن كثير عن عطاء عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخضري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ما في ضروعها إلا بكين وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغاس حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأخضر بن عجلان حدثنا أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لك في بيتك شيء؟ قال بنا حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء قال ائتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري بابين؟ فقال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما الأنصري وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما فأتني به ففعل فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال اذهب فاحتطب ولا أراك خمسة عشر يوما فجعل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فقال اشتري ببعضها طعاما وببعضها ثوبا ثم قال هذا خير لك من أن تجيئ والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفذع أو دم موجع حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب حدثنا مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن أنس بن مالك قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق اني لارجو ان القى ربي وليس احد يطلبني بمظلمه في دم ولا مال حدثنا محمد بن زياد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتاده عن أبي نضره عن أبي سعيد قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت يا رسول الله قال إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. حدثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ قال قال عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا أبي حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر حدثنا يعلى بن شبيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن قيلة أم بني أنمار قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروه فقلت يا رسول الله إن امرأة أبيع وأشتري فإذا أردت أن أبداع الشيء ثمت به أقل مما أريد ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد وإذا أردت أن أبيع الشيء ثمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل يا قيلة إذا أردت أن تبتلعي شيئا فستاني به الذي تريدين أعطيت أو منعت فقال إذا أردت أن تبيعي شيئا فستاني به الذي تريدين أعطيت أو منعت حدثنا محمد بن يحيا حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي أتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك قلت يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيت المدينة قال فتبيعه بدينارين والله يغفر لك قال فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك حتى بلغ عشرين دينارا فلما أتيت المدينة أخذت برأس ناضح فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال أعطه من الغنيمة عشرين دينارا وقال انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك حدثنا علي بن محمد وسهل بن أبي سهل قالا حدثنا عبيد الله بن موسى انبانا الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح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 فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفاله وإن لم يعطه منها لم يفله حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن المسعود عن علي بن مدرك عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقلت من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا قال المسبل إزارة والمنان عطاءة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى وحدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن كعب بن مالك عن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم ينفق حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أببرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترق المبتاع حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليت بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليت بن سعد وحدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا حدثنا عبد ربي بن خالد النميري أبو المغلس حدثنا الفضي بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري حدثنا أحمد بن عيسى المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن نونس يزيد عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد عن حميد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمره حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزه حدثنا ثور بن يزيد عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالوا حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن أرجح حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سناك بن حرب قال سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فأرجحوا حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيدا فأنزل الله سبحانه ويل للمطففين فاحسنوا الكيل بعد ذلك حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فاذا هو مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال لعلك غششت من غشنا فليس منا حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا حماد بن زيد وحدثنا بشر بن معاذ الضرير حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد قالا حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال أبو عوانة في حديثه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا فأدفع اوساق التمر بكيله وآخذ شفه فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سميت الكيل فكري حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الله بن بسر المازني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام ابن معد يكرب عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه حدثنا إبراهيم بن المنزر الحزامي حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعيد حدثني صفوان بن سليم حدثني محمد وعلي أنبأنا الحسن بن أبي الحسن البراد أنا زبير بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي حدثهما أن أباه المنذر حدثه عن أبي اسيد أن أباء اسيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيق فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه ثم قال هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج حدثنا إبراهيم بن المستمر العرقي حدثنا أبي حدثنا عيسى بن ميمون حدثنا عون العقيلي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس حدثنا بشر بن معاذ الضرير حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنا له بيتا في الجنة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن يعلى بن عقاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها قال وكان إذا بعث سرية أو جيش بعثهم في أول النهار قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا محمد بن ميمون المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا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 حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي حدثنا جميع بن عمير التيمي حدثنا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثلي لبنها أو قال مثل لبنها قمحا حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة بمسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحبة الغفاري عن عروة بن زبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد الزنجي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله إنه قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتاده عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام حدثنا عمر بن رافع حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عهدة بعد أربع حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت يحيى ابن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيع فيه عيب إلا بينه له حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكهول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبين لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعن حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان عن حماد أنبأنا الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال ما فعل الغلامان قلت بعت احدهما قال رده حدثنا محمد بن عمر بن الهياج حدثنا عبيد الله بن موسى انبانا ابراهيم بن اسماعيل عن طليق بن عمران عن ابي برده عن ابي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عباد بن ليف صاحب الكرابيسي حدثنا عبد المجيد بن وهب قال قال للعداء بن خالد بن ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فأخرج لي كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أم لا داء ولا غائلة ولا خبسة بيع المسلم للمسلم حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعود بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدعو بالبركة وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهشام بن عمار ونصر بن علي ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وها والبر بالبر ربا إلا هاء وها والشعير بالشعير رباء الله أوهاء والتمر بالتمر رباء الله أوهاء حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا محمد بن خالد بن خداش حدثنا إسماعيل بن علي قالا حدثنا سلمة بن علقمة التميمي حدثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثا قالا جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية إما في كنيسة وإما في بيعة فحدثهم عبادة بن الصامت فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر. وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ولا فضل بينهما إلا وزنا حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سمعت أبا سعيد الخدرية يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار فقلت إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك قال أما إني لقيت ابن عباس فقلت أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة حدثنا احمد بن عبده انبانا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي عن ابي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس ويحدث ذلك عنه ثم بلغني انه رجع عن ذلك فلقيته بمكه فقلت انه بلغني انك رجعت قال نعم انما كان ذلك رايا مني وهذا ابو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وها قال أبو بكر بن أبي شيبة سمعت سفيان يقول الذهب بالورق احفظوا حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أقبلت أقول من يسترف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب ألنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خازننا نعطك ورقك فقال عمر كلا والله لا تعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس حدثني أبي عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بالورق والصرف هاء وها حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيع ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قالوا حدثنا عمر بن عبيد القناصي، حدثنا عقاء بن السائب أو سماك، ولا أعلمه إلا سماك عن سعيد بن جبير. عن ابن عمر قال. كنت أبيع الإبل فكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أخذت أحدهما واعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يعقوب بن إسحاق أنبأنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن سعيد وهارون بن إسحاق قالوا أنبأنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن فضاء عن أبي عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وإسحاف بن سليمان قالا حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا ابا عياش مولا لبني زهرة أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاس عن اشتراء البيضاء بالسلت فقال له سعد ما أفضل قال البيضاء فنهاني عنه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك حدثنا علي بن محمد أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنه أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلة وإن كانت كرمة أن يبيعه بزبيب كيلة وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله حدثنا أزهر بن مروان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن سالم عن أبي حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العريه بخرصها تمرى قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها ثمرا حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد عن حجاج عن أبي زبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الحسين بن عروة وحدثنا أبو عمر حفص بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرقص قال عبد الرحمن من جحية الكلبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن عدي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة اسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء أكلت الربا حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا أي أن ينكح الرجل أمة حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتاذة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدع الربا والريبة حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. حدثنا عبد الله بن سعيد. حدثنا إسماعيل بن علي. حدثنا داود بن أبيهن عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل الربا فمن لم يأكل أصابه من غباره حدثنا العباس بن جعفر حدثنا عمر بن عون حدثنا يحيى بن أبي زائد عن إسرائيل عن دكين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة حدثنا إشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده؟ فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه وراه قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مكي قال حدثنا شعبه قال يحيى عن عبد الله بن ابي المجاهد وقال عبد الرحمن عن ابي المجاهد قال ام ترى عبد الله بن شداد وابو برزه في السلم فارسلوني الى عبد الله بن ابي اوفا فسالتته فقال كنا نسلم على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم فسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم يذكر سعداه حدثنا هناد بن سري حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النجراني قال قلت لعبد الله بن عمر أسلم في نخل قبل أن يطلع قال لا قلت لما قال إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام فقال المشتري هو لي حتى يطلع وقال البائع إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع أخذ من نخلك شيئا؟ قال لا قال فبما تستحل ماله؟ اردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرى وقال إذا جاءت ابل الصدقة قضيناك فلما قدمت قال يا أبا رافع اقض هذا الرجل بكرة فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني سعيد بن هانئ قال سمعت العرباظ بن سارية يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعرابي اقضني بكري فأعطاه بعيرا مسنا فقال الاعرابي يا رسول الله هذا أسن من بعيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضاء حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك كنت لا تداريني ولا تماريني حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة حدثنا أبو داود الحكري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب فلم أجيء أنا ولا عمار بشيء وجاء سعد برجلين حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن ثابت البزار حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحمن عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقاربة واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا يوسف بن اسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وان ابي يريد أن يجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قالا حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي اجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابا سفيان رجل شقيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة وقال أبي في حديثه إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها قالوا يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك من أفضل أموالنا حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان وحدثنا عمر بن رافع حدثنا جرير عن مسلم الملائي سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفظ بن غياخ عن محمد بن زيد عن عمير مولى آب اللحم قال كان مولاي يعطيني الشيء فأطعم منه فمنعني او قال فضربني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله فقلت لا أنتهي أو لا ادعه فقال الأجر بينكما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابه بن سوار وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي اياس قال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 ولا علمته إذ كان جاهلا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبة، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابن أبي الحكم الغفاري قال حدثتني جدتي عن عم أبها رافع بن عمرو الغفاري قال. كنت وانا غلام أرمي نخلنا أو قال نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام وقال ابن كاسب فقال يا بني لم ترمي النخل قال قلت آكل قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسافرها قال ثم مسح راسي وقال اللهم اشبع بطنه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الجريري عن أبي مطرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت على راع فناديه ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد حدثنا هدية بن عبد الوهاب وأيوب بن حسان الواسطي وعلي بن سلم قالوا حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنا. حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال لا يحتلبن أحدكم ماشيه رجل بغير إذنه يحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه فإنما تخذن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه حدثنا اسماعيل بن بشر بن منصور حدثنا عمر بن علي عن حجاج عن صليط بن عبد الله الطهوي عن زهير بن عوف بن شماخ الطهوي حدثنا ابو هريره قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا ابلا مصورة بعضاه الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد الله ايسركم لو رجعتم إلى مزاودكم؟ فوجدتم ما فيها قد ذوب به أترون ذلك عدلا قالوا لا قال فإن هذا كذلك قلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذي غنما فإن فيها بركة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عامر عن عروة البارقي يرفعه قال الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصل الخيل إلى يوم القيامة حدثنا عصمة بن الفضل النيسابري ومحمد بن فراس أبو هريرة الصيرفي قال حدثنا حرامي بن عمار حدثنا زرقي إمام مسجده هشام بن حسان حدثنا محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة من دواب الجنة حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عثمان بن عبد الرحمن حدثنا علي بن عروة عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معل بن منصور عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه نزل إليه ملك فسدده حدثنا علي بن محمد حدثنا يعلى وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابي البختري عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما قضاء قال فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا مجادد عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء وإن قال ألكت ألقاه في مهوات أربعين خريفة حدثنا أحمد بن سنان حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن حسين يعني ابن عمران عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جهر وكله إلى نفسه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه الله على الراشي والمرتشي حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بشر بن سعيد عن أبي خيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر قال يزيد فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثنيه أبو سلمة عن أبي هريرة حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا خلف بن خليفة حدثنا أبو هاشم قال لولا حديث بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل جار في الحكم فهو في النار لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد وأحمد بن ثابت الجحدري قالوا حدثنا سفيان بن عيين عن عبد الملك بن عمير أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قال هشام في حديثة لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون الي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة حدثني أبي حدثني الحسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار حدثنا محمد بن ثعلبه بن سواء حدثني عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومه بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع حدثنا حرملة بن يحيى المصري حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي مليكه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يُعقى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث بن خيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينه قلت لا قال لي اليهودي احلف قلت إذا يحلف فيه فيذهب بمالي فأنزل الله سبحانه إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها ثاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غطبان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب أن أبا أمامة الحارثي حدثه. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار فقال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان سواكا من أراك حدثنا عمر بن رافع حدثنا مروان بن معاوية وحدثنا أحمد بن ثابت الجحذري حدثنا صفوان بن عيسى قالا حدثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن استاص عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين آثمة عند من بري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر. حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قال حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا امه على يمين آثمة ولو على سواك رقب إلا وجبت له النار حدثنا علي بن محمد حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عبد الله بن مر عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن مجالد أنبأنا عامر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه ذكر أن رجلين الدعيا دابة ولم يكن بينهما بين فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين حدثنا إسحاق بن منصور ومحمد بن معمر وزهير بن محمد قالوا حدثنا روح بن عبادة حدثنا سفيان عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان بينهما دابة وليس لواحد منهما بين فجعلها بينهما نصين حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن أبي عن سمرة بن جند بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضاع للرجل متاع أو سرخ له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن حدثنا محمد بن رمحن المصري أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أن ابن محيصة الأنصاري أخبره أن ناقة للبراء كانت ضارية دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه فكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك بن عبد الله عن قيس بن وهب عن رجل من بني سؤة قال قلت لعائشة أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أوما تقرأ القرآن؟ وانك لعلى خلق عظيم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصه طعاما قالت فسبقتني حفصه فقلت للجاريه انطلقي فاكفي قصعتها فلحقتها وقد همت ان تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأتها فانكسرت القصع وانتشر الطعام قالت فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع فأكلوا ثم بعث بقصعتي فدفعها إلى حفصه فقال خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المسنة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى امهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين وضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنع ولما حدثهم أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم فلما راهم قال مالي اراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلم أخبره أن أخوين من بل مغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جدار، فأقبل مجمع ابن يزيد ورجال كثير من الأنصار فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فقال يا أخي إنك مقضي لك علي وقد حلف فاجعل أسطوانا دون حائطي أو جداري فاجعل عليه خشبة حدثنا حرمدة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أكرمه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز حشبة على جداره حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا مسلم بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن كعب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل الطريق سبعة أذرع حدثنا محمد بن يحيا ومحمد بن عمر بن هياج قالا حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن اكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن يؤلؤة عن أبي صرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن صالد الواسطي قال حدثنا أبو بكر بن عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه أن قوما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خص كان بينهم فبعث حزيفة يقضي بينهم فقضى للذين يديهم القمت، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال أصبت وأحسنت حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول قال أبو الوليد في هذا الحديث إبطال الخلاص حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا خالد الحذاء عن أبي خلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حسين، أن رجلا كان له ستة مملوكين، ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق اربعه حدثنا جميل بن الحسن العتكي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين تدارا في بيع ليس لواحد منهما بينه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا ذلك امكرها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه حدثنا إسحاق بن منصور انبانا عبد الرزاق انبانا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال أتقراني لهذا بالولد؟ فقال لا ثم سأل اثنين فقال أتقراني لهذا بالولد؟ فقال لا فجعل كلما سأل اثنين أتقراني لهذا بالولد؟ قال لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الديه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا وهو يقول يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجية دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس أن قريشا أتوا امرأة كاهنة فقالوا لها اخبرينا أشبهنا اثرا لصاحب المقام فقالت إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم قال فجروا كساء ثم مشى الناس عليها فأبصرت أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذا أقربكم إليه شبها ثم مكثوا بعد ذلك عشرين سنة أو ما شاء الله ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمون عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وقال يا غلام هذه أمك وهذا أبوك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة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 حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقدته ضعف وكان يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع فقال اذا بايعت فقل ها ولا خلابه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد اصابته امه في راسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة وكان لا يزال يغبا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة بتعتها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن صخطت فارددها على صاحبها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شباب، حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن أشج عن عياض بن عبد الله بن سعد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 حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سلمة المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ بن جبل من غرمائه ثم استعمله على اليمن فقال معاذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بنالي ثم استعملني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة، وحدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن ابي هريره قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضيا بالمدينة قال. جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا اليمان بن عدي حدثنا الزبيدي محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة للغرماء حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعمر بن رافع قالا حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلمانية قال قال عبد الله بن مسعود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم فقال احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكسو الكذب حتى يشهد الرجل وما يفتشهد ويحلف وما يفتحلف. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي أخبرني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان حدثني خارجة بن زيد بن ثابت أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصري أنه سمع زيد بن خالد الجهاني يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن مروان العجلي حدثنا عبد الملك بن أبي نظرة عن ابي عن أبي سعيد الخدري قال تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى حتى بلغ فإن امن بعضكم بعضا فقال هذه نسخت ما قبلها حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا معمر بن سليمان وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن أرطات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجود شهادة خائن ولا خائن ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهد أخبرني نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن عبد الله الزهري ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا جعفر بن محمد عن ابي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثنا سيف بن سليمان المكي أخبرني خيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون انبانا جويريه بن أسماء حدثنا عبد الله بن يزيد مولا منبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سفيان العصفوري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خرين بن فاتكن الاسدي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهاده الزور بالاشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا هذه الايه واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به حدثنا سويد بن سعيد حدثنا محمد بن الفرات عن محارب بن ديثار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار حدثنا محمد بن طريف حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجاهد عن عامر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع عن داوود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري قال أليس يترك أن يكون لك في البر سواء قال بلا قال فلا إذن حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن زهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد محمد بن النعمان بن بشير أخبراه عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك نحلته؟ قال لا قال فردد حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس وابن عمر يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده حدثنا جميل بن الحسن حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن عامر الأحول عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمر فمن أعمر شيئا فهو له حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن أعمر ولعقبه حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج عن عطاء عن حبيب ابن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقبة فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته قال والرقبة أن يقول هو للاخر مني ومنك موتا حدثنا عمر بن رافع حدثنا هشيم وحدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر جائزة لمن أعمرها والرقبة جائزة لمن أرقبها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكل أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيده حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف العراري. حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثنا العمري عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيده حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع وكيع حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصار عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق به ما لم يثب منها حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني حدثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده أن جدته خيره امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها فقال نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعد في صدقتك حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني أبو جعفر محمد بن علي حدثني سعيد بن المسيب حدثني عبد الله بن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يرجع فيأكل قيئه. حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد الله بن عمر يعني عن أبيه عن جده عمر أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصر صاحبها يبيعها بكسر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لا تبتع صدقتك حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن عامر عن الزبير بن العوام أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها يباع ينسب إلى فرسة فنهى عنها حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال آجرك الله ورد عليك الميراث حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت أمي حديقة لي وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر بن الخطاب أرضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال يا رسول الله إني اصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فعمل بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث تصدق بها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكلها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا هو وأحب إلي منها وقد أردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها قال ابن أبي عمر فوجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر فذكر نحوه حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤدى والمنح مردودة حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان قال حدثنا محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤدى والمنحة مردودة حدثنا إبراهيم بن المستمر حدثنا محمد بن عبد الله وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا ابن أبي عدي جميعا عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه حدثنا عبيد الله بن الجهم الانماطي حدثنا ايوب بن سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فلا ضمان عليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له شاء فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة قال فكان لو اشترك ترابا ربح فيه حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان بن هلال حدثنا سعيد بن يزيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد لمازة بن زبار عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال قدم جلب فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا فذكر نحوه حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم مطل الغني وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا بشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبع حدثنا هشام بن عمار والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم والدين مقضي حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرع عن عمر بن أبي عمر عن اكرمه عن ابن عباس أن رجلا نزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي شيء أعطيك فقال لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تستنظره فقال شهرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحمل له فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصدت هذا قال من معدن. قال لا خير فيها وقضاها عنه حدثنا محمد بن بشار أبو عامر حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا فقال أبو قتادة أنا أتكفل به قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء وكان الذي عليه ثمانية عشر أو تسعة عشر درهما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن ابن حذيفه هو عمران عن أم المؤمنين ميمونة قال كانت تدان دينا فقال لها بعض أهلها لا تفعلي وأنكر ذلك عليها قالت بلى إني سمعت نبيي وخليلي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد اداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن ابي فديك حدثنا سعيد بن سفيان مولى الاسلميين عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله قال فكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه اذهب فخذ لي بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هشام بن عمار حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب الخير حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب عن شعيب بن عمر حدثنا صهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل يدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقى الله سارقا حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي عن عبد الحميد بن زياد عن أبي عن جده صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة من الكبر والغلول والدين حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء حدثنا عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر والراقع النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن قالوا نعم صلى عليه وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله على رسوله الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالاً فلورثته ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعلي والي وأنا أولى بالمؤمنين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن نفيع أبي داود عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معصرا كان له بكل يوم صدق ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن حنظلة بن قيس عن أبي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معصرا أو ليضع له حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فقيل له ما عملت فإما ذكر أو ذكر قال إني كنت أتجوز في السكة والنقد وأنذر المعسر فغفر الله له قال أبو مسعود أنا قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ومحمد بن يحيى قالا حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طالب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح القيسي حدثنا محمد بن محب بن القرشي حدثنا سعيد بن السائب الطائفي عن عبد الله بن يامين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق خذ حقك في عثاف واف أو غير واف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم أو من خيركم أحسنكم قضاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنين ثلاثين أو أربعين ألفا فلما قدم قضاها إياه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن حنش عن عكرمه عن ابن عباس قال جاء رجل يطلب نبي الله صلى الله عليه وسلم بدين أو بحق فتكلم ببعض الكلام فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما؟ إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عثمان أبو شيبة حدثنا ابن أبي عبيدة أظنه قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه لينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال له احرج عليك إلا قضيتني فانتهره أصحابه وقالوا ويحك تدري من تكلم؟ قال إني أطلب حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا مع صاحب الحق كنتم ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك فقالت نعم بأبي أنت يا رسول الله قال فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه فقال أوفيت اوفى الله لك فقال أولئك خيره الناس إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي حدثني محمد بن ميمون بن مسيكة قال وكيع وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قال علي الطنافسي يعني عرضه شكايته وعقوبته سجنه حدثنا هدية بن عبد الوهاب حدثنا النضر بن شميل حدثنا الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي الزم، ثم مر بي آخر النهار فقال ما فعل أسيرك يا أخى بني تميم حدثنا محمد بن يحيا ويحيى بن حكيم قالا حدثنا عثمان بن عمر انبانا يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه انه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما فنادى كعبا فقال لبيك يا رسول الله قال ادعو من دينك هذا وأومأ بيده إلى الشطر فقال قد فعلت قال قم فقده حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا يعلى حدثنا سليمان بن يسير عن قيس بن رومي قال كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطاء فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه فقضاه فكأن علقمة غضب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 حدثنا خالد بن يزيد وحدثنا أبو حاتم حدثنا هشام بن خالد حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن, أبي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني عطبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيبدي له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة اخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضره عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه أقضي عنه فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينا رين ادعته ممرأة وليس لها بين قال فأعطها فإنها محقة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وصقاً لرجل من اليهود فاستنغره جابر بن عبد الله فأبى أن ينذره. فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهود هو ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن ينذره. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فأوفه الذي له فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين وسقا وفضل له إثنى عشر وسقا فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فأخبره أنه قد اوفاه وأخبره بالفضل الذي فضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عمر بن الخطاب فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال له عمر. لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركنا الله فيها. حدثنا أبو كريب، حدثنا رشدين بن سعد وعبد الرحمن المحاربي وأبو أسامة وجعفر المعاذ عن ابن أنعم قال أبو كريب وحدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أنعم عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يقضى من صاحبه يوم القيامة اذا مات إلا من يدين في ثلاث خلال الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين يتقوى به لعدو الله وعدوه ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه إلا بدين ورجل خاف الله على نفسه العزبة فينكح فشية على دينه فإن الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم حدثني الاسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهانه درعه حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا هشام عن قتابة عن أنس قال لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهله منه شعيرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي لطعام حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه ركن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهون ولبن الدر يشرب إذا كان مرهون وعلى الذي يركب ويشرب نفقته حدثنا محمد بن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا وهب بن سعيد بن عاطية السلمي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير اجره قبل أن يجف عرقه حدثنا محمد بن المصف الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت عتبة بن الندر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ حتى إذا بلغ قصة موسى قال إن موسى صلى الله عليه وسلم أجر نفسه ثمانية سنين أو عشرة على عفة فرجه وطعام بطنه حدثنا أبو عمر حفص بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليم بن حيان سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدوا لهم إذا ركبوا فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن تليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة فبلغ ذلك عليا فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليقيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى بستانا لرجل من اليهود فاستقى له سبعة عشر دلوة كل دلو بتمره فخيره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة فجاء بها إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حيه عن علي قال كنت أتل الدلو بتمر وأشترط أنها جلدة حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ما لي أرى لونك منكفئة قال الخمس. فانطلق الأنصاري إلى رحله فلم يجد في رحله شيئا فخرج يطلب فإذا هو بيهودي يسقي نخلا وقال الأنصاري لليهودي أسقي نخلك قال نعم قال كل دلو لتمره واشترط الأنصاري أن لا يأخذ خدرة ولا تارزة ولا حشفة ولا يأخذ إلا جلده فاستقى بنحو من صاعين فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هنال بن السري حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو صباح حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أفاه فإن أبى فليمسك أرضها حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضها حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله أو قال عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكري أرضا له مزارع فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط فسأله عن ذلك فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها حدثنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا غمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن مطرف عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤجرها حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مطرف بن عبد الله حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه أخبره أنه سمع ابا سعيد الخدرية يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن المحاقلة والمحاقله استكراء الأرض حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريت عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس إن أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض قال سبحان الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا منحها أحدكم اخاه ولم ينه عن كراءها. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبي، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه أرضا خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم فقال ابن عباس هو الحقي وهو بلسان الأنصار المحاقلة حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج قال كنا نكر الأرض على أن لك ما أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه فنهينا أن نكريها بما أخرجت ولم ننهى أن نكري الأرض بالورق حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزعي حدثني أبو النجاشي أنه سمع رافع بن خديج يحدث عن عمه ظهير قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقلكم قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والأوثق من البر والشعير فقال فلا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها حدثنا محمد بن يحيى انبأنا عبد الرزاق انبأنا استوري عن منصور عن مجاهد عن اسيد بن ظهير ابن اخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال كان احدنا اذا استغنى عن ارضه اعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاث جداول والقصارة وما يسق الربيع وكان العيش إذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ويصيب منها منفع فأتانا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافع وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحق ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أسا أو ليدع حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل بن علية. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن شديد أنا والله أعلم بالحديث منه إنما اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع رافع بن خديج قوله فلا تكروا المزارع حدثنا محمد بن الصباح انبانا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال أي عمر إني أعينهم وأعطيهم وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا وإن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم اخا خير له من أن يأخذ عليها اجرا معلوما حدثنا أحمد بن ثابت الجحذري حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاووس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يوم كهذا حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن إسماعيل قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن عمر بن دينار عن طاووس قال قال معباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ خراجا معلومة حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته حدثنا محمد بن الصباح وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرق حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل عن مسلم الاعور عن أنس بن مالك قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اعطاها على النسخ حدثنا علي بن محمد حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله يحدث عن أبي قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوما يلقحون النخل فقال ما يصنع هؤلاء قالوا يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى قال ما أظن ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوه فنزلوا عنها فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو الظن إن كان يغني شيئا فاصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس بن مالك وهشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع اصواتا فقال ما هذا الصوت قالوا النخل يؤبرونها فقال لو لم يفعلوا لصلح فلم يؤبروا عام اذ فصار شيصا فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان من أمور دينكم فإلي. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب بن الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار وثمنه حرام قال أبو سعيد يعني الماء الجاري حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنع الماء والكلأ والنار حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا علي بن غراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء والملح والنار قالت قلت يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار قال يا حميراء من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما انضجت تلك النار ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما اعتق رقبه ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال حدثني عمي ثابت بن سعيد بن بن حمال عن أبيه سعيد عن أبيه أبيض بن حمال أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح سد مأرب فأقطعه له ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض ابن حمال في قطيعته في الملح فقال قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة وهو مثل الماء العد من ورده أخذه قال فرج وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه قال فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم ارضا ونخلا بالجرف جرف مراد مكانه حين اقاله منه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي المنهال سمعت اياس بن عبد المزني وراى ناسا يبيعون الماء فقال لا تبيع الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء حدثنا علي بن محمد وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا وكيع حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلى حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبده بن سليمان عن حارثة عن عمر عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليت بن سعد عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الانصاري سرح الماء يمر فابى عليه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 فقال زبير والله اني لا هذه الايه نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا زكريا بن منذور بن ثعلبة بن أبي مالك حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمه ثعلبة بن أبي مالك قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقي الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل منه حدثنا احمد بن عبده انبانا المغيره بن عبد الرحمن حدثني ابي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور ان يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء حدثنا ابو المغلس حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء حدثنا إبراهيم بن المنزر الحزامي أنبأنا أبو الجهد عبد الرحمن بن عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالخيل يوم وردها حدثنا العباس بن جعفر حدثنا موسى بن داود حدثنا موسى بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسمت الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين حدثنا محمد بن عبد الله بن المسنة وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا اسماعيل المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته حدثنا سهل بن أبي الصغدي حدثنا منصور بن سقير حدثنا ثابت بن محمد عن نافع أبي غالب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر مد رشائها حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حليم لها حدثنا سهل بن أبي الصغدي حدثنا منصور بن سقير حدثنا ثابت بن محمد العبدي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا أن لا يبارك فيه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا هشام بن عمار وعمر بن رافع قالا حدثنا مروان بن معاوية حدثنا أبو مالك النخاعي عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيده بن حذيفة عن ابيه حذيفة بن اليمان قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريك. حدثنا أحمد بن سنان والعلاء بن سالم قالا حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن عمر بن الشريد بن سويد عن أبيه شريد بن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار قال الجار أحق بسقبه حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قالا حدثنا أبو عاصم حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة حدثنا محمد بن حماد الطهراني حدثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبيه هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قال أبو عاصم سعيد بن المسيب مرسل وأبو سلمة عن أبيه هريره متصل حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بسق ما كان حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلم عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة